بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اُحيي إلي انه استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا قل اُحيي إلي انه استمع نفر من قالوا إن سمعنا القرآن العجب يهدي إلى الرشد فأمننا به يهدي إلى الرشد فأمننا به ولن نشرك بربنا أحدا ولن وَأَنَّهُ تَعَالَى احد رَبِّنَا انه صَاحِبَةً وَلَا ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وان انه تعالى 1. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا 2. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا 3. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا 1. ومننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رفقا وأنه كان رجال إن الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن يبعث الله أحدا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن يبعث الله اَحَد وَاَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مَلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَاَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مَلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصد فمن يستمع الان يجد له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 هم رشدا وان من الصالحون ومن ندون ذلك وان من الصالحون ومن ندون وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا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 ولا رهب وان من المسلمون ومن القاسطون وان من المسلمون ومن القاسطون فمن اسلم فاولائك تحروا ورشد فمن اسلم ف حر وغشبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لأسقينهم ما انغرق لنفتنهم فيه لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاب صعد ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ يَدُوْ يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لَبَدَا وَأَنَّهُمْ لَمَّا قَالُوا عَبْدُ الله يَدُوْهُ كَادُوْ يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لَبَدَا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا أحد قل إني لا أملك لكم ضر ولا لا قل إني لا أملك لكم ضر و لا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن لن أجد من دونه ملتحدا قل إني هي ون الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلغ من الله ورسالاته الا بلغ من الله ورسالاته وَمَن يَعْصِلَهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَا رَجَاءً نَمَخَالِدٍ فِيهَا أَبَداً وَمَن يَعْصِلَهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَا رَجَاءً نَمَخَالِدٍ فِيهَا أَبَداً حَتَّى فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْنَا يُوعَذُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي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 لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عبدا